ولقد استهزأ برسول من قبلك فأملئت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أ هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركا أقُل سَمُوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَبْضَعِيرٍ مِنَ الْقَوْلِ